الباب الثالث والخمسون وثلاثمائه باب كراهه تفضيل الوالد بعض اولاده على بعض في الهبه اني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي روايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم قال أكل لهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي روايه لا تشهدني على جور وفي روايه اشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون اليك في البر سواء قال بلى قال فلا اذن متفق عليه